Bismillahirrahmanirrahim Wa idh sarafna min al-jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu an sittu falamma Allahu ila qomuh mazirin. Qaloo ya qomnaa, innaa samgna kitabun azil min baghimusa, masyadqal li ma bayna yadayi, yahdi ila al Raih-kauk её Sростie Mastokin Saad ya Saya On O O O O O O O incident Selamat insin Selamat insin An بِمُعْجِزٍ فِي الْأُفُقِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي الضَّلَالِ الْمُبِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان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 إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتسران فبأي آلاء ربكما كذبان. بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا خاشئا متصدئا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها <هل> للناس لعلهم يتفكرون والله <هو> الذي <لا> <pripazione> بِوَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ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 بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا فقلوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به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 إنه كان رجالا من الإنس يعوذون برجال من الجن يعوذون برجال من الجن فذادوهم رقى Yang uzur berjalan dari jin, fadzadu mereka, dan mereka berpikir seperti yang mereka pikirkan. Tidak ada yang diutus oleh Allah, dan Dia melihat حرسا شديدا وشهبا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع مَمَيَّسْتَمِعُ الآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدِ